شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعه السادس من شهر شعبان لعام 1437 الموافقة الموافق عشر مايو عام 2016 للميلاد نواصل دروسنا من كتاب الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب وبشرح فضيله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بارك اسلم انت جمعه مع التي شد الش شعبان شحن 4230 شوعات هجريه كمون 1030 قلت شحن 10 شذشتن ميلادي اتبغى صار لي درس نوس دوزلنا مالتيوناي اصول الثلاثه كتب الكتابنا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى كمون زقلصه زلو شرح زلو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى باركس ابتا اركان الايمان تطولنا نرنا ان تؤمن بالله وسدنا ات خالئتي ركن الثاني من أركان الإيمان وملائكته ان تؤمن بالله وملائكته وملائكته ملائكه رب سبحانه وتعالى خمس خلق مخاني من عباده الى خمس خلق كم زي ودكو تيرب عززوم حراي لومز فصمو كاب نور زتخلقو مخلوقين مخانم كل تصرحمون بزرزر وسنا واركز لما كانت مقاصرنا تامهاتي والايمان بالملائكه يثمر ثمرات جليله منها ابتدات بملائكه امنا ثرى اللوزي ايماننا بالملائكه ما لتي انتي تشوئته عند ارتباهله الأولى يبل الشيخ بن عثيمين رحمه الله اتقدميتي العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق قدمه انت رد ان ربي سبحانه وتعالى معرق خندي ابي مخانو كمون عبخله كمذله كمون عب سلطان كمذله مالتي مخناته ز ملائكه خندزقشوم كبخله قسي ربي داخميك وخوني ان كنحسب بربي ازي ايمانا يوسخوه مالتي الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني ادم كما رب سبحانه وتعالى بان يقدس مخانو سبحانه وتعالى حيث وكل من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم وكتابة اعمالهم وغير ذلك من مصالحهم بغنيه رب سبحانه وتعالى كبزو ملائكه تجلهم زحلونا غير لنا كمون كاب زوم ملائكاتات اتي سرحنا هنا يمزقبو يسحفو مالتي كمون كالب زحتقمتات كان ملائكه نرغبو قالو ربي بقى نعنا كبل قالون وزح سرحهم زلهم تغسلنا ازين ربي مسقانا لزم ملائكه زي اتم ذخلقلنا مالتي الثالثه محبه الملائكه على ما قاموا به من عبادة الله تعالى كمون ملائكه انفطو من الجبال غنياتهم من ثاني تلنان عباده لا يعصون الله اه شباب ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اتزاززوم يغبروا كبت ذخلقلهم دمى يخلقلو سلازخونو ازد ماني نرب لنا حفظهم نجوم وملائكه وقد انكر قوم من الزاغين كون الملا كونه الملائكه أجسام كون الملائكه اجسام يعني قال كطفئات ججلتاث الاول اعاذ بالله ملائكاتات اكلت يكون زبلو الاول انت هذا يوم لنا يوم مالك انتي وقالوا إنهم عبارة عن قوه الخير الكامنه في المخلوقات ناخير حي ليهم ربي نخيره راحو تحيل خير نريو نسيت الملائكه مري ملائكه اكلات يبلومن ايلوم يخدو وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ازغاني قوم وزبل زللو نربي حسو الله بالقران كمون الرسول صلى الله عليه وسلم يحسو ما له كمون المسلمين كل مسلمين ملائكه كم زلوم سبحنا قومون كموتو مخانم الا توم ربي زد دليلهم كصنح يوم قيامه معتكن كلهم كموت يوم الا توم ربي سنح زبلوم يوم تزرفو مالتيو لذلك ازي المسلمين كلهم اجماع غيرهم اتفقوا تسامع مالتي ملائكه اكلكم زلوم ولا نحن اين رايونا برئ نسوم يريناهم اكلكم زلوم رب سبحانه وتعالى ابو قران تكسلوا مالتي قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكه رسلا اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع سوره فاطر الايه الواحده اب سوره فاطر رب سبحانه وتعالى انت مالتو الحمد لله مسغنا يقبعون من رب سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض اتسماين ما ريتن جاعل الملائكه رسلا الملائكاتات لوغات غيروم قلي اجنحه ضخاق اللي قل زلوم غيروم مالتي ملائكهات كلهم گله گله لو لكن اب تفقدي يختلف مالت شي فلالي مزنه ان گليون كلته گله يبو گله خلتك وقال كمون رب سبحانه وتعالى ابسوره الانفال ايه قصري حمسان تيل ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واجبارهم اذ ملائكاتات تترى انت يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يتوفى الذين كفروا تم كفاركم وت كلوا ملائكه العذاب موصوم اب تخمه تقولوا ذم كفر مالتي رب خبو مسلمنا يضربون وجوه ابقصو محرمومين من ملائكه زياتو سلاذا اكل تزيكوني يرم مقصوم محرمومين كمون واجبارهم كمون اي ظهورهم حكومه يرموم ابقصوم زلو ابحقوم زلو يدسقوم يهربون من لكن من كثره العذاب اي حركونه هناكو نفسو تدربيزلو لكن تخوكه خلو يسمعوا مالو كويد ما يكون اب سكرات الموت زلو مالد اذى بك انت يرد انا ملائكه اكلكم زلو اكلت زيلهم اب جومن اب حقوقهم اي ما حرموا من نزوم كفار مالد وقالكم رب سبحانه وتعالى ان ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسط باسط اخرجوا انفسكم سوره الانعام ايه 93 اب سوره الانعام ايه 93 تايبر سبحان وتعالى ولو ترى الى الظالمون زوم ظالمين كفار كموت يقولون تترون يركف في غمرات الموت اي في سكرات الموت ابتي عرق ركم لخلوا ني موت كانزه مسمصوم والملائكه باسطوا ايديهم ملائكات ايدهم يزرقحوا اخرجوا انفس انفسكم او توادئوا انفسكم تروحكم اوتوا يبلوا زيد ماتعذبك اسمو عميلو قر في نهايات الملائكه بعلم يوصوا مهاه توصوا ولا سبحان الله كم زي الله بشونتاخو يمجت حقم لكاومو جيروم بحيلي يوصوا والنازعات غرقا يعني ملائكه اي ينزعون الروح بشده نزاره حزياب بحيلي وزدوان اي كفار كمون منافقين ربي تسلم سليمان لذلك انت يردعنا اكل كم ذلوم يردعنا وقال حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير سوره سبا الايه 23 حتى اذا فزع عن قلوبهم اتي لبوم يسند ملائكه تجزم انتي لسه سمعوا زربان يربخ صمعهم كله لبوم يسند ازلمى سنباد يدمانا كبريتات معرض الرب سبحانه وتعالى خزارب كله ابسى ما يسمعوا له تمد يسمعوا ملائكه لبهم يسبد كبرت من الرب سبحانه وتعالى كي يعاصيوه يفرحوا فمحير فرحين يا سبحانه وتعالى لبهم يسبد بنحرزي قال بتحرز انتهى قالوا ماذا قال ربكم انتهى له ربي له ما حد اتزوا جبريل عليه الصلاه والسلام حيز ورد وحينا يا رب سبحانه وتعالى ملختي ربي بوحي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله فرب سبحانه وتعالى كوردو من كله ملختي ان جبريل عليه الصلاه والسلام ملختي حيز ورد من كله اتهوم كالوت ملائكه دمصنا يا ربي ملختنا ربي اسمعوا كله لبوم يسنب بد الحري ويتحدثوا ابنا العدوم رب تايلو بسبهاله قالوا الحق رب سبحانه وتعالى حق تزاريب يبلوا تملقتنا يا رب ز... مستمحل الفن ابي جبريل مالته وهو العلي الكبير رب سبحانه وتعالى لعلي كم اون عبيو ابيتنا يا رب سبحانه وتعالى كبرتنا يا رب سبحانه وتعالى ازيل كهت قول سو اي تخل يكفي عبيتي اجسام اكلت ذهبهم ومو سبحان الله العظيم ني اي تزن يا رب سبحانه وتعالى مباشره في السمواه مالته قال اليوم سبحان الله كان بعد جبريل عليه الصلاه والسلام يسد الافق في جناح قال له ناتو 600 جناح رب سبحانه وتعالى يبون لجبريل عليه الصلاه والسلام ببغى كمزقوه خبهالهم زملائك تاع زياتو جبريل عليه الصلاه والسلام والعياذ بالله فواحش اب حماق مسودق او ددنا وداس سبع رب سبحانه وتعالى وجعلنا عاليهها سافله من يحفظ بالوانزا قريه زي جبريل عليه الصلاه والسلام الى علان السماء كسب سماء بسيحو قوا الملائكه خمز خمز خبونس قوانا يا رب سبحان وتعالى داخمك قولي ربي خمسه زق بويت قزانا الله ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عنا وان يرحمنا بواسع رحمته والا قونا يا رب سبحانه وتعالى ذلك هتصفوه تقيل ملائكه سدير ع... عددهم خمسقم تصل رب سبحانه وتعالى مغامر بيشاف قال له قال لي وجبريل حافل بالاغصاب سماه بتسيو فقل له حيلنا يا ربي وفي نفس الوقت راحين مخانقانه نذكر ربي ابزس سلفيه قد كبلنا دعانا بمزح المين كابزنتاي مرداك الله فيكم ملائكه معرق اندي كالتي بوم رب سبحانه وتعالى اكل حزومكم زلوخه مغاني اتي عظمنا ناتم كبرت ناتم لحر ذكرنا قونا يا رب الذكر مغنيات ربي خلقه اذا مخلوقين ملائكه خند زي قوه حيلق ابهابهم سي يا ربي قوه داخمك هوني مالك وقال في اهل الجنه بزعبنه اهل الجنه رب سبحانه وتعالى خزار من كل تايل ورب خابهم يقبرنا والملائكه يدخلون عليهم من كل باب بكل معصوم ملائكاتات ياتوا سب ملائكه لسب جنة ملائكه ياتوا وسلام سلام تا يكون توحيد زحز سنه زحز اذا سلفيها قطبه بلوزحز ورب سبحانه وتعالى حكم خاتمه ذهب اذا صبح نجوا كم تصبر رزقكم جنه نلكم تباهلوا حتى ملائكه تتبشروا فنعم فنعم عقبه الدار اذا جنازي ادماني دار سكن نايمنا مالتي منى بري نائتم متقين نائتم موحدين نائتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلوا ابى سلفيا قد زبلوا رب خافهم يغفر لنا رب ثبتنا هدن رب حسن الخاتمه هب لنا زياب سوره الرعد كلتها ايه زلوه مالتيو 30 233 كبيره و724 وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حب الله العبد ناد جبريل إن الله يحب فلانا فاحبه فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض رواه البخاري ومسلم ازغلوا اكلاتكم زلوا يخللذ للشيخ بن عثيمين رحمه الله ملائكه اكالاتكم زلوم ابو البخاري مالتي ابو هريره زوري وحديث ربي فتولم الرسول صلى الله عليه وسلم tale انت انا حاجه باريا رب فتيو رب خابو يقبرني لجبريل صوعو رب بعده يا جبريل انا نفلان لخوستو فتيل لخمو فتويبر جبريل فتوي بعلو جبريل كانه كلهم اهل السماء زو ملائكاتات يصوعوا انتم ملائكه فلان ابن فلان رب فتوى انا فتيغ فتو يبلو اهل السماء كل الملائكات تقائفوا اب رب تفاليتوس اب جبريل اب كل الملائكه يفلت فتو زو خنا باراي خون فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض كل مسب سماي في النهايه قبولك يا ركبابزي مريت مالتي كل سبي فتوه سبحان الله زغ قبولك يا رب اذا حد سبت مخلص كينو صادق مع الله ومغابارك الله فيك متمسك بكتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف قد تايلو ربت راح يكونوا فتو مدح الرب كمون فتو ورب خابو من قبرنا وفيه أيضا عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكه يكتبون الأول فالاول فإذا جلس الإمام طوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر رواه البخاري ومسلم خاب ابي هريره حديث قال ايتمالتي زويره وابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تايلهم اذا كان يوم الجمعه جمعه دحر كوينينو كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكه ملائكهت كل باب معصون على المسجد تطوبلو نمتهم تطويلهم يكتبون الاول فالاول تقدموا زمت سيسحفوه على طول بشمو فلان يسحب لمّا تقدمي استحاب مالك زياد ما حذر اقلت فنهم كيدنا بجمعه تاع حديث زخده كم جمل زي قدمه مالك كلا زخده كم تاخذون له كم بعراني كم بعراي زحرده قربة لله ثالث ايسعاد زخده كم تاخذون له كانما ذهب حكبش كان كان ما قرب كبشه يعني انتي مالتو كبش دغول كم زحرده رابع ساعه تقوينو دجاج حموشاي سعد خده بيض ام قاقو حو مالتو خمس قرن بد يحرزك انت فاذا جلس الامام امام دحركو فيلو طو الصحف تي تصحفولو سنحو انتي قبرو مالتو تقللو وجاءوا يستمعون الذكر نتخاطب نتي ذكر كسومو ملائكاتها دعري يعاتون امسك الماليت مسنا اذا يرد بارك الله فيك بارك الله فيكم جميعا ملائكات اجنحه كم زلوم وهذه النصوص صريحه في أن الملائكه اجسام لا قوه معنوية ملائكات اكلات كم زلوم بل إنما بارك الله فيكم ابو خلق حيل طرح بعين خير رايهم ايكونون بعين خير رايهم لكن ما اكلاتهم مالتي زي تحزود يدهسسو او هناك من فاسدي كم حدا قوات راح يكونون ملائكه ازيلهم مزغلصهم زلوتهم كفار مالتي ملائكه زي امن والعياذ بالله لكن احنا قالوا السنه والجماعه سلفيون ولله الحمد ملائكه ملائكه اكلاتكم ربي انت دع كمسي عليه الصلاه والسلام سبكوينو مثي مالتي ولبعنا وانتزئ زيرنا يوم اكلكم كما قال الزائقون وعلى مقتضى هذه النصوص اجمع المسلمون اتومز طفوق اكلات ايكونون ملائكاتات ايتحزن يوم اكل يبلومن يوم زبلو ذلو ابو خلوا حيله راح يبلو مالتي ازيد ما كفري والعياذ بالله بيزي ايات زحلفه بيزي احاديث زحلفد ما كل مجم... كل مسلمون اجمعين كل مسلمتين اتفقون وادما تسامع ملائكات اكلكم زلوا مالتي سلازي لو معناتي بزعباني ملائكه انتي يوتي ايماننا ملائكه نحر امنا انتي فره انتي وصيتو ركب كمون بارك الله فيكم ملائكاتات اكلاتكم زلوا ولا بعيد ان تزورنا يوم زبل درس وسيدنا مالك يبارك الله فيكم تسعه اخرا سلسله خونت اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته